السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعلى كل من صار على ضربه وانتهج نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد أيها المشاهدون الكرام مرحبا بكم على شاشة الرحمة وعلى قناة الرحمة مع برنامج الميثاق الغليظ. وكنت أتحدث في اللقاء الماضي عن المحرمات من النساء وذكرت بأن العلماء عليهم رحمة الله ذكروا أن أصول المحرمات ثلاثة إما أن تكون من جهة النسب وإما أن تكون من جهة المصاهرة وإما أن تكون من جهة الرضاعة أما زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فقد ذكر بعض العلماء أنهن حرمنا علينا احتراما وإجلالا لقدر رسول الله بل قال رب العالمين سبحانه وتعالى ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده فلذلك إذا سئلت لماذا حرمت عليك زوجات النبي صلى الله عليه وسلم قل لأن الله سبحانه وتعالى حرم لأن الله سبحانه وتعالى جعل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات لنا وهذا فيه احترام وتقدير لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا تطلع امرأة من نساء نبينا عليه الصلاة والسلام ان تتزوج بعد رسول الله وان لها ان تتزوج مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اقول في الامه بل في كل الدنيا بل في كل المخلوقات فان اعز المخلوقات وافضل المخلوقات هو محمد عليه الصلاة والسلام النوع الثاني من التحريم قلنا إذا لعن الرجل مع امرأته وشرحت بعض ذلك إذا لعن الرجل مع امرأته واتهمها بالزنا وشهد أربع شهادات بالله أن الولد هذا ليس بولده وأن هذه المرأة وجدها تفعل كذا وقال في الخامسة بأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين أي فيما يقول على هذه المرأة وحدثت الملاعنة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليه عليه الصلاة والسلام قال إن المتلاعنين لا يجتمعان أبدا ولذلك خلاف سعيد بن المسيب عليه رحمة الله حينما يقول إن هذا الرجل إذا أراد أن يرجع لهذه المرأة التي لاعن معها يقول أنا أخطأت واتهمت هذه المرأة ظلما وزورا فنجلده حد القذف ثمانين جلدة بعد ذلك يحل له أن يتزوج من هذه المرأة مع احترامنا لكلام سعيد بن المسيب عليه رحمة الله إلا أن كل أن كل الناس يؤخذ منهم ما يرد إلا النبي عليه الصلاة والسلام وقد قال لا يجتمعان أبدا أما بالنسبة للمحرمات من النسب فكنت أردت أن أوضح لإخواني وأخواتي فقلت لكم مثلا وانتبهوا معي لو أننا قلنا عندي محرمات من النسب وذكرنا بعضهن ومحرمات من المصاهره ومحرمات من الرضاعه يبقى هذه الأشياء الاساسيه تكلمنا وقلنا بأن الله سبحانه وتعالى في القرآن قال حرمت عليكم امهاتكم وتكلمنا عن الأم من هي الأم التي ولدتك ومن تاني وأم الأم وإن علت يعني وأم الأم يعني جدتك من ناحية أمك حرام عليك طب حرام عليك وجدة أم أبيك حرام عليك وإن علونة آه وإن علت هذه الأم وتكلمنا عن البنات الآية قالت فرمت عليكم امهاتكم وبناتكم سواء هذه البنت أتت من عقد صحيح رجل تزوج ورزقه الله سبحانه وتعالى ببنت هذه البنت حرام علي أو أتت إلي هذه البنت بعقد فيه شبه تزوج من امرأة وأنجب بنتا ثم فوجئ أن هذه المرأة التي تزوجها هي أخت من الرضاعة أخت من الرضاعة خلاص فسخ العقد في الحال وهذه أخت من الرضاعة هذه البنت التي ولدت له هل يجوز أن يتزوجها لا هذه بنت صحيحة هذه تنسب إليه عند العلماء عليهم رحمة الله ويقولون هذه البنت لم تأتي من عقد صحيح إنما أتت بعقد فيه شبهة أو بوطء فيه شبهة كما ذكرت لكم مثالا أن رجلا وقع على امرأة وظن أنها زوجته فأنجبت بنتا. هذا وطء بشبهة وهذه البنت تحرم عليه وذكرت أيضا بأن بنت الزنا تحرم عليه على القول الراجح وعلى قول جماهير العلماء حرمت عليكم أمهاتكم ومن ثاني وبناتكم ومن ثاني وأخواتكم سواء كانت الأخت شقيقة أو أختك من جهة أبيك أو أختك من جهة أمك هذه محرمة وهذه محرمة وهذه محرمة وكل من يأتي منها يعني أختك الشقيق الشقيقة يحرم عليك أن تتزوجها طيب بنت أختك الشقيقة يحرم عليك أن تتزوجها بنت بنت أختك الشقيقة حرام عليك أن تتزوجها أختي من جهة الأب حرام علي أن أتزوجها بنتها حرام علي أن أتزوجها بنت بنتها حرام علي أن أتزوجها وهكذا ولذلك لما تكلمنا عن الأخوات قلنا سواء كانت شقيقة او اخت الابا او اخت الام وان نزلنا طيب وتكلمنا ايضا حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم من العمه اخت ابيك سواء كانت هذه الاختي لابيك شقيقة يعني اخت ابيك الشقيقة حرام عليك عمتك واخت ابيك من جهة الاب عمتك واخت ابيك من جهة الام حرام عليك يبقى اذا تحت العمه نزلت مين؟ اخت ابي سواء كانت شقيق أو أخته من ناحية الأب فقط أو أخته من ناحية الأم فقط. طب وينزل إيه كمان تحت العمات؟ عمة أبيك وإن على يعني عمة أبيك يعني مش إحنا بنتكلم على عمتك أنت؟ آه قلت لك أخته أبيك حرام عليك دي عمة المين؟ عمة لأدك لأ ده أختي لأ أبي. طب وبالنسبة لك عمة حرام عليك عمة أبيك بقى مش أخته عمة أبيك حرام عليك. طيب وعمة جدك حرام عليك. وعمة أبي جدك وهكذا وانت طالع يعني مش عمتي بس اللي حرام عليا لا عمتك وعمة أبيك وعمة جدك وهكذا ده مش كده وبس وعمة أمك حرام عليك يبقى إذن سواء كانت العمات من جهة الأم وإن على أو من جهة الأب وإن على هذه حرام عليك وهذه حرام عليك ثم بعد ذلك إلى هنا كنا قد توقفنا بعد ذلك قال الله سبحانه وتعالى وخالاتكم طيب حينما نتكلم على الخالات من هي الخالة أخت أمك طيب دم ما أنا عارف أن أخت أمي حرام عليا يبقى أول حاجة أخت أمك حرام عليك ماشي أخت أمك أنا بقى بسألك أخت أمك شقيقة يعني الأخت الشقيقة لأمك هي الحرام عليك ولا أخت أمك من جهة الأم فقط أختها من عنحية الأم بس ولا أخت أمك من جهة الأب تقول لي ذي وذي وذي يعني أخت أمك سواء كانت شقيقة أو كانت من ناحية الأب أو كانت من ناحية الأم كل هذه خل هي مش أخت الأم أيوة سواء شقيقة ولا من ناحية الأب ولا من ناحية الأم هي ليه خلا ولا مش خالة أيوة خالة يبقى حرام القرآن قال وقالتكم خلاط يبقى الخال حرام طب أي واحد بيقول لي لجاراته زيك خلك فلان ولا خلك أم فلان يدي حرام عليا لا انت بتقول لها هذه الكلمة احتراما احنا بنتكلم ما هي زي اخت امي برضو اه زي اخت امك لكن هي مش اخت امك احنا بنتكلم على ناحية النسب اختها في الدين اه ولذلك لما تقول يا خالتي فلان ولا يا خالتي ده زي خالتي وسلم عليها اقول لك لا خد بالك خالتك فلان اللي هي جارتك هذه اللي انت بتقول عليها خالتي تحل لك ده متجوزة لو فارقت زوجها أو مات عنها يجوز لك أن تتزوج ده نأدي ابنها وأصغر من ابنها كمان حتى لو كنت أصغر منها بمئة سنة شوكي. حلال علية أيوة حلال ولذلك أقول لك الخلال اللي احنا بنتكلم عليها مش جارتك اللي انت بتقول عليها يا خلال لا اخت امك دي اللي احنا بنتكلم عليها اخت ام مين اخت ام الشقيق ماش. اخت امي من ناحيه الام ماش. اخت امي من ناحيه الاب ماش. ومش خالتك انت بس لا خد بالك وخاله ابائك يعني ايه وخاله آبائك. يعني خاله ابيك حرام عليك وخاله جدك حر... يعني مش خالته انا بس لا اطلع بقى شويه خالة ابيك محرمه عليك وخاله جدك محرمه عليا وخاله واحد يجي يقول لي يا عم خاله جدي مين وخاله ابي جدي مين هما الناس دي زمانها ماتت يا عم انا انا لا كانوا عايشين لو عايشين هؤلاء النسوه يحرمن عليك ولذلك خالاتك او الخالات من ناحيه الاب او من ناحيه الام مش معنى كده ان خالات الام بس حرام عليا لا خالات الام خالات الجده خالات ام الجده يعني ايه يعني وإن ارتفعنا وإن علت وبالنسبه للاب وإن علت يبقى انت عايز تقول لي انا عايز اقول لك اخت امك حرام عليك ماشي اخت ام خالتي حرام علي سواء كانت اختي لام شقيقه ايوه او لاب ايوه او لام كويس هي دي بس الخاله لا الخاله بقى خاله امك حرام عليك ماشي وخالة أم أمك اللي هي جدتك من ناحية الأم حرام عليك وانت طالع ماشي ومن ناحية أبي خالة أبيك محرمة عليك وخالة جدك محرمة عليك يبقى إذن إحنا عرفنا الآن مسألة الخالات يبقى عمات وخلط طب وعندي مين تاني قالك ده انت عندك بنت الأخ آه بنت أخويا ما ينفعش ان انا تجاوزها ليه ده أنا عمها أيوة اللي انت عمها دي ما ينفعش ان انت تتزوجها بنت أخيك بس خد بالك بنت أخيك سواء كان الأخ ده شقيق ليك أو كان الأخ ده من ناحية الأبد أو كان الأخ ده من ناحية الأم يعني إيه؟ يعني بنت augment الشقيق ملهى حرام علي وبنت أخي لاب حرام علي وبنت أخي لأم حرام علي يعني بنت أخوية سواء كان أخويا ده شقيقي أو أخويا ده الأب أو أخويا الأم ده حرام علي آه ليه لأن أنا بالنسبة لها عم والعم محرم ولذلك وبنات الأخي كما يقول ربنا سبحانه وتعالى ما لهم بنات لا طب ده هو عنده بنت واحدة أقول لك خد بالك بس مش بنت أخيك الشقيق أو فقط وبنت أخيك من ناحية الأب وبنت أخيك انزل بقى لو أنا عملت لك كده البنت دي جابت بنت يعني هتبقى لي إيه دي يعني بنت بنت أخيك اه ده انا مصولت دلوقتي كاني ايه ايوه انت بالنسبه لها حرام من اعمامها ولذلك البنت دي وان نزلت حرام عليك يعني وإن وان نزلت اقول لك بس صل على النبي عليه الصلاه والسلام احنا بنتكلم الان مين اللي حرام عليك بنت اخويا اه بنت اخيك الشقيق ولا بنت اخيك لاب ولا بنت اخيك لام احنا عرفنا دي سواء اخويا ده كان شقيق او لاب او لام بناته يحرمنا عليه حلو قوي بناته دول بقى اللي يجي منهم من النساء حرام عليك يعني إيه يعني البنات دول ممكن يجيبوا بنت و ممكن يجيبوا ابن هو ونحن هنتجوز الابن اصبر بس عليه وصل الله على النبي عليه الصلاة والسلام البنت دي اللي هي بنت بنت أخيك الشقيق أو بنت بنت أخيك لأب أو لأم ملها حرام عليك طيب ابن بنت أخي الشقيق الابن ده لو جاب بنت هيبقى حرام عليه والبنت التانية دي لو جابت بنت حرام عليه يعني بنت بنت بنت أخي الشقيق يعني وهكذا وإن نزلت يبقى إذن أنت عايز تقول إيه أنا عايز أقول لك كما قال رب العالمين سبحانه وتعالى وبنات الأخي كل ده تحت بنات الأخ آه شو بقى القرآن الكريم وعظمة القرآن الكريم في كلمة بنت الأخ شوف إحنا عملين نتكلم عشان نفصل الكلمة بكم كلمة ورب العالمين سبحانه وتعالى جمع كل هؤلاء دي كلمتين وبنات الأخ من بنات الأخ بنات الأخ بقى سواء أخيها شقيقي ولا الأب والأم واللي جاي من نحيتها يبقى بس أنا فهمت السبعة بقى من غير ما أنت تتكلم اللي هي إيه بنات الأخ أه بنات أخ تنهين بقى ما تقول أنت أنا مش هقول أهو الله يفتح عليك بنات الأخ تشقيقة أو بنات أختي من نحية الأب أو بنات أختي من نحية الأم ديوا يبقى بنات الاخ حرام عليك وبنات الاخت بنت الاخت دي أنت بالنسبه, بالنسبة لها ايه تقول لي خالها اه يبقى الخال لا يتزوج من بنت أخته صح ولا لا تقول لي طب ما دي معروفه بس خد بالك بقى سواء اختك دي احنا قلنا سواء شقيقه او لاب او لو اه والليجي منها بقى يعني والليجي منها يعني هذه البنت لو انها انجبت بنت يعني بنت بنت أخت الشقيقه حرام علي بنت بنت اختي لاب حرام عليا بنت بنت اختي لام حرام عليا كل ما ينزله حرام عليك دول المحرمات من جهه ايه قال خد بالك ده دول المحرمات من جهه النسب ولذلك بعض العلماء عليهم رحمة الله حينما أراد أن يسر علينا هذه الأصناف رح قال, لك إيه؟ قال لك بص المحرمات ثلاث سبعات إيه؟ ثلاث سبعات يعني ثلاث سبعات يعني صلي على سيد البريات عليه الصلاة والسلام عد معايا من الأم أدي واحد طول بنت أدي اثنين والأخوات أدي ثلاث والعم أدي أربع والخالة أدي خمسة طب وبنات الأخ أدي ستة ماش وبنات الأخ أدي سبعة يبقى أدي السبعة الأولى طب وبعدين في الرابع حينما سنشرح باذن الله الرضاع زي النسب يعني امي من الرضاع حرام علي وبنتي من الرضاع حرام علي واختي من الرضاع حرام علي وعمتي من الرضاع وخالتي من الرضاع يعني السبعة دول زي السبعة دول التفصيل في مسألة الرضاع يبقى دول كم سبعة أدي سبعة وأدي سبعة. سبعتين وفي المصاهرة سبعة. بس خد بالك 4 على لسه فيهم مسألة الجمع بس يعني ايه هقول لك اشارات كده ونرجع نشرح بس تصلى على النبي عليه الصلاة والسلام <تصفيق> اسمع يقول لي ايه في المصارة زوجة الاب ايوه وزوجة الابن طالما ذكرت الاب اذكر الابن على طول طب ومين تاني اسمع وام الزوجة ماشي وبنت الزوجة وهيجي لك الشروط بتاعت بنت الزوجة دول كاب تقول لي ادي واحد اتنين دلاتة اربعة زوجه الاب حرام علي وعلى طول زوجه الابن وبعدين انا عايز اسالك سؤال عملت تقول حرام علي امي وبنتي وخالتي وعمتي ومش عارف ايه هو ربنا سبحانه وتعالى احنا استغفر الله احنا بنمتثل امر الله لكن ليه انتم مش شايفين الضرائر ماذا تفعل الضره في اختها الا من رحم الله جل وعلا لذلك أخرج العلماء حكمة لماذا لا نتزوج لمن الأم ولا البنت ولا الأخوات قالوا من أجل الحفظ على صلة الرحم شوفوا المز... المشاكل التي في المحاكم بسبب البعد عن كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام بين المتزوجين قد إيه كثيرة جدا قطعوا الأرحام وأنا ما كنتش أعرفك كده وأنا ما كنتش أعرفك كده وأنت كذا وهو يقول أنت مش عارف إيه وأنت ليه ولذلك قال حفظ الله سبحانه وتعالى النسب بذلك وحفظ هذه الأشياء بذلك لذلك خد بالك من المصاهرة برضو سبعة يعني زوجة وأبي وهشرة حالك وزوجة وابني ومن تاني وأم الزوجة ومن تاني وبنت الزوجة طب انت دول أربعة وانت قلت ان دول سبعة شو بقى الأخت لا لا تجمع مع أختها يعني ما ينفعش ان أنا جمعها مع أختها يعني ايه هتاخد أختين مع بعض انت عايز تقطع الصلاة بين الأختين تخيل أخت شقيقة الأخت ولا من المهم أختها سواء من ناحية أبيها ولا أمها ولا شقيقها رب العالمين حرم علينا هذا وأن تجمعوا بين الأختين حرم عليكم أن تجمعوا بين الأختين لما خرجوا حكمة طبعا في كل شرع لا حكمة في أي أمر من أوامر الله حكمة في أي نهي لنواي الله حكمة يعلمها من يعلمها ويجهلها من يجهلها ولذلك قالوا لعدم تقطيع الأنساب والأرحام لذلك الأخت ما ينتح أو المرأة ما ينفعش محا مع أختها وما ينفعش محا مع عمتها وما ينفعش محا مع خالتها واحد يقول له مات شوفتي باء أنا لعمتك محرم أنا لأختك محرم أنا لخالتك محرم لا لا لا, لا مين اللي قال لك كده دل الأشياء دي يحرم فيها الجامع يعني إيه يعني لو تركت زوجتك وخرجت من العدة جاز لك أن تأخذ أختها جاز لك أن تتزوج من عمتها جاد لك أن تتزوج من خالتها والمحرم الذي يجوز للمرأة أن تتكشف عليه في الحدود الشرعية أو أن يسافر بها من يحرم عليها على التأبيد عمة زوجاتك مش محرمة عليك على التأبيد ده أنت ينفع تأخذها لو ماتت زوجتك ولا طلقتها وخرجت من العد وخالتها كذلك وأختها كذلك لكن عد معاي عندي زوجة الأب واحد زوجة الابن ألتنين أم الزوجة ثلاثة بنت الزوجة وبعدين وأجمع ما بين الأخت وأختها اليها المرأة وأختها أو المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها بقوا كم دول هم دول بقى الثلاث وسبعات سبعة من النسب ويألك سبعة من المصاهرة وسبعة من الرضاع لذلك بعض العلماء يقول لك أهيةه المحرمات ثلاث وسبعات لكن فيها تفصيل ..مش كلام كده وبس يعني إيه مش كلام كده وبس أقولك أنا الآن متردد هل أبدأ معك بزوجة الأب أم أبدأ معك بالرضاع لكن يجعلونا مع المصاهرة زوجة الأب حرام علي اذكر الدليل الشرعي من كتاب الله على ذلك يقول الله يقول لك زوجة أبي دي مش أمي لا احنا منتكلمش على أمك لو تزوج أبوك بخلاف أمك سواء تزوج قبلها أو في أثناء حياتها أو بعد ما ماتها هذه زوجة أبيك لا يحل لك أن تتزوجه. ليه؟ يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. يعني إلا ما قد سلف. يعني إلا ما قد نضى. هو كانوا بيعملوا كده. كان زمان ممكن يتزوج الابن من زوجة أبيه. ولذلك حينما يكون هناك يا أخواني، تخيلوا كده. لو أن الأب تزوج من امرأة والابن موجود. طبعاً دي بخلاف أمه، وطبعاً الابن يدخل على أبي ويخرج على أبي في البيت، لو أن الشرع أحل له أن يتزوج من امرأة أبي، من زوجة أبي، مش بعيد يتفق مع هذه المرأة على القضاء على أبي، مش بعيد هذه المرأة، وأنتم تعرفون الواقع الذي نحياه، لذلك الشرع راح عمل أيش؟ شوف جمال الإسلام. وكمال الاسلام ورحمة الاسلام راح قطع الصلة قال له ايه قال له اوعى تنظر لزوجة ابيك لا هتحل لك الان ولا بعد الان ده مش كده وبس ده بمجرد ان يعقد عليها ولو لم يدخل بها يعني ايه يعني ابويا ذهب مش هيقول تزوج ودخل بها عقد على امراه حرمت علي على التابيد حتى وان طلقها ابي حتى وان مات عنها ابي حتى وان لم يدخل عنها ابي كل الكلام ده ليه؟ حتى تحفظ بيت أبيك وتحفظ عرض أبيك لا. طيب شمعنا هو لا خد بالك مفيش شمعنا في الشارع ولذلك بعدها على طول هيجيب لك زوجة الإبن. اه زي من تحترمت زوجته هو كمان بيحترم زوجتك بمجرد أن تاخذ على زوجتك حرمت على أبيك تحريما أبديا لكن خلينا مع زوجة الأب لأن فيها مسائل يبقى إذن زوجة الأب لماذا حرمت لكي يقطع الشرع أي عواطف خارجة عن الحدود الشرعية بالنسبة للأبناء وزوجات الاباء وعشان تبقى المسألة سهلة في الدخول والخروج عليهم طيب يعني إيه هتبقى محرمة عليك على التأمير يجوز لي ان اسافر بزوجه ابي طبعا يجوز لك ان تسافر بزوجه ابيك ويجوز لك ان تختلي بزوجه ابيك ويجوز لك ان ترى ان تسلم عليها بيدك ويجوز لك ان ترى وجهها وشعرها وكفيها وقدميها لكن, لكن لا تطلع الى عوراتها المغلظه او ترى ما فوق الركبه او نحو ذلك مش معناها ان هي لا مثلها كمثل اختك تماما تمام يبقى اذا زوجه الاب تب زوجة أبي ينزل تحتها مين خد بالك بقى وصلى على المصطفى عليه الصلاة والسلام من زوجة الأب فقط اقرأ كده في القرآن الكريم ولا تنكحوا أي لا تتزوجوا لا تعقدوا سواء عقد ولا وط لا تنكحوا ولا تنكحوا ما نكح اسمع آباؤكم آباؤكم دي يعني مين يعني أبوك يعني جدك يعني أبي أبو جدك يعني إيه يعني زوجة أبي محرمة علي ومن تاني تحت زوجة الأب زوجة جدي محرمة علي ومن تاني وزوجة أبي جدي محر... وهكذا وانت طالع وهؤلاء أباؤك يعني إيه زوجة أبي حرام علي والجد بينزل منزلة الأب حتى في المواريث على الراجح من أقوال أهل العلم خدت بالك ينزل منزلة الأب عند عدم وجودي وهكذا يبقى زوجة الأب حرام علي وزوجة الجد حرام علي وهكذا وإن علون ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلب ربنا سبحانه وتعالى عفى عما مضى جل جلاله وتقدست أسماؤه ولذلك أنا عايز أقول لكم على الحاجة يا إخواني ختام الآية دي إيه هتبعدنا شوية عن المحرمات لكن ختامها إيه ولا تنكحوا ما نكح آباءكم من النساء إلا ما قد سلب إنه كان فاحشة ومقت وساء سبيلة. كم وصف دول فاحشة ومقت وساء سبيلا دول ثلاثة آه لما تكلم سبحانه وتعالى عن الزنا قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا لما يتكلم عن الزنا ياتي بوصف بس فاحشة وساء سبيلا. لما تكلم على زوجة الأب قال فاحشةً ومقتً وساء سبيلا مع إنام حرم علي لتعلموا أن زنا المحارم أخطر من الزنا العادي. فالزنا في امرأة عادية ليس بأخطر من الزنا في أي امرأة من المحارم سواء كانت بزوجة الأب أو بزوجة الابن أو الأم أو البنت عياذا بالله في مجتمع انتشر فيه الفساد. الا ما رحم رب العباد سبحانه وتعالى ولذلك المحققون من اهل العلم قالوا بان من وقع على امرا من محارمه لا ينزل تحت حكم الزنا العادي انه ان كان غير متزوج في ايه 100 جلده ويغرب لمده سنه طب وان كان متزوجا يبقى يرجم هل مع الرجم الجلد ولا ليس معه الجلد خلاب من الفقهاء قالوا لا لا لا لا زنا المحارم ليس فيه الا القتل وهذا ما رجحه ابن تيمية رحمه الله ليه قال يا جماعة ربنا في القرآن الكريم يصف الزنا بوصفين ولا تقرب الزنا ليه يا رب إنه كان فاحشه ويت كمان وساء سبيله يبقى وصفين لكن مع زوجة الاب قال إنه كان فاحشة ويت كمان ومقتا غضب والمقت أشد الغضب فاحشة ومقتا وساء سبيله فزيادة الوصف تدل على زيادة الحكم كما يقول العلماء ايه زيادة الوصف تدل على زيادة الحق ولذلك في حديث صحاب الألباني عليه رحمة الله وغيره أن رجلا تزوج من امرأة أبي فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم لقتله إيه؟ تزوج رجل من امرأة أبي فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ليقتله ولذلك أخواني المسألة ليست بالهينة في مع المحارم. نرجع للموضوع أول واحدة تحرم علي من جهة المصاهرة هي زوجة آبائي زوجة الأب وإن علم طيب عرفناها دي طيب قبل ما انتقل للثانية بنت خذوا بالكم من المسألة دي وركز معايا وركزي معايا بنت أيوة زوجة أبي هل دي حرام عليا ولا مش حرام عليا يعني إيه بنت زوجة أبي أقول لك يعني إيه يعني المرأة اللي التي تزوجها أبوك كانت متجاوزة قبل كده وبعدين وأنجبت بنت وبعدين وأبوك تزوج منها هل يجوز لك أن تأخذ بنتها يعني أنت تأخذ البنت وأبوك يأخذ الأم يجوز طبعا ولذلك العلماء عليهم رحمة الله قال زوجة الأب هي المحرمه أيوة لكن بنت زوجة أبي بس خد بالك بنت زوجة أبي مش من أبيك وعدتكون البنت دي من أبيك لأنها لو كانت من أبيك هتبقى أختك من جهة الأب لا البنت دي للزوجه دي من غير ابيك كانت متجوزه قبل كده وانجبت بنتا جاز لك ان تاخذ بنتها ليه لان ليس هناك صله بينك وبينها تلاقي ده بنت زوجه ابي اه ايه بنت زوجه ابي زوجه ابو ابيك محرمه عليك اه بنص القران الكريم واحنا ما نقدرش نقول على امراه بانها محرمه الا بدليل شرعي ليه لان القران الكريم جعل الاصل في اي امراه ان اتزوجها يجوز لي ان اتزوجها ان طابت نفسي به فين الاصل اللي انت بتقول عليه ده في اول سوره النساء قال الله تنكحوا ما طاب لكم من النساء يبقى اذا طابت نفسي بامراه جاز لي ان اتزوجها الا ما دل الدليل على التحريم في دليل على تحريم زوجة الأب؟ أوه. في دليل على تحريم بنت زوجة الأب؟ لا، ولذلك جاز لك أن تتزوج من امرأة، وجاز لك أن يت... في النفس الذي يتزوج فيه أبوك من أمها. يعني أنا خدت البنت وأبويا خد الأم، تبي عكس بقى يعني إيه عكس، أقول لك بس صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. تزوجت أنت من الأم، ولا خلي أبوك الجوز الأول؟ تزوج أبوك من امرأة. طب وبعدين بعدين المرأة دي كان عندها عندها مثلا عشرون سنة، ثلاثون سنة، حلال, حلال، طبعا يا عم بدك كبير في السن، يا عم حتى لو كبير في السن تزوج من امرأة عندها عشرون سنة ولا عندها ثلاثون سنة، آه ينفع أنا بقى اتجوز أمها، يعني أنت تزوج من أمها، أمها بقى عندها أربعين خمسين ستين مناش نجدة جاز لك أن تتزوج من امرأة. وابوك يتزوج من بنتها أو هو يتجوز من امها وانت تتزوج من بنتها المهم يجوز لو واحد فيكم خد الأم يجوز للثاني ان هو ياخد البنت. هو خد البنت جال لك ان تأخذ الأم هو خد الأم جال لك ان تأخذ البنت. يبقى اذا اريد ان اقول لان زوجة الاب هي المحرمه اما بنت زوجة الاب فدي حلال ام زوجة الاب فدي حلال طيب يبقى ده النوع الأول أو القسم الأول من التحريم بالمصاهرة طب النوع الثاني الثاني زوجة الإبن آه. زوجة الابن لماذا حرمت لنفس الحكمة التي ذكرتها لك ما تصلي يا عم على عناب عليه الصلاة والسلام تنسيت ليه لان الاب يحتاج ان يدخل الى بيت ابنه فلو جينا قلنا ايه زوجه الابن ستحل لك لو لو فارقها ابنك اه تبقى مشكله بقى جه ما لقاش الابن موجود خلي الاب بقى ملطوع بره ما ينفعش هيدخل ازاي ليس محرما لها وبعدين تيجي انت مثلا دخل ابوك او ابوك مثلا مرض وارادت زوجتك ان تطببه وأن تطلع مثلا على شيء هنقول حق لا يا اخي شوف الشريعة وجمال الشريعة عشان كل هذا يحدث بين الناس رب العالمين يقول خلاص زوجة الابن دي تبقى محرم يعني ايه محرمة عليه يعني إيه يعني تتعامل مثلها كمثل ابنته تماما اي في المحرمية ما ومش معناها ان انت تفتح لا مثلها كمثل يعني ايه يعني محرم لها يسافر بها يختلي بها لا اشكال في ذلك اما اذا وجد الانسان وانا لا اريد ان اشكك احدا لكن هذا من حكم الشريعة يا اخواني بعض الفقهاء عليهم رحمة الله انتبهوا لهذا الحكم جيدا قالوا يجوز للزوج خذوا بذلك من العبارة دي يجوز للزوج أن يم أنا خايف أن هي تؤخذ خطأا لكن أنا سأقول لك وتحاسب بين يدي الله على ما ذكرت لك ونقلت لك من كلام العلماء يجوز للزوج أن يمنع امرأته من أحد محارمها إن غلب على ظنه أو تيقن منه ريبة يعني ايه غلب على ظني او تيقن منه ريبة أقول لك يعني ايه شاب تاجر مخدرات عياذا بالله لا يراعي محرميه ولا يراعي حرام ولا حلال لدرجه عياذا بالله ممكن يفجر باخته يقع على امه عياذا بالله سبحانه وتعالى قدر ربك ان تتزوج انت من اخته هل يجوز لك لوجود هذا الشاب في هذه المعصية وربما يفعل وربما يفعل هل يجوز لك أن تمنع هذا الأخ أن يدخل على أخته في عدم وجودك أي ويجوز أي ويجوز يجوز دي جيتها منين أقول لك منين النبي محمد صلى الله عليه وسلم حينما جاءه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وانطلق لكي يأخذ ابن زمعه من ابن زمع عارفين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم سودة بنت زمعة أوه. سودة بنت زمعة دي أبوها كان متزوجا بمرأة هذه المرأة وعطبة ابن أبي وقاص أخو سعد بيموت رح قال له يا سعد قال له إيه قال عارف المرأة الفلانية قال له آه قال له الولد اللي معاها ده مني أنا ليس من زوجها يعني إيه يعني عياذا بالله وقع عطبة ابن أبي وقاص عليها في الحرام فأنجبت منه فانطلق سعد رضي الله تعالى عنهم ويقول هذا ابن أخي عايز يأخذ يريد أن يأخذ الابن ابن الراجل الذي هو زوج هذه المرأة اسمه عبد ابن زمعة قال لا هذا ابن أبي بدا سعد بن أبي وقاص قل لا هذا ابن أخي والثاني يقول لا هذا ابن أبي فانطلق لرسول الله صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع القصه من سعد ومن عبد بن زمعه قال عليه الصلاه والسلام الولد للفراش يعني ايه الفراش ده المراه دي متزوجه ايوه متزوجه من زوجها زمعه يبقى خلاص الولد له الولد للفراش وللعاهر الحجر يعني ايه من العاهر العاهر الزان الحجر الرجم وللعاهر الحجر وبعدين النبي عليه الصلاه والسلام جلس وقال إذا أتت بالولد كان أوصافه كذا وكذا فهو لفلان وإن كان لكذا وكذا فهو لفلان ثم نظر النبي عليه الصلاة والسلام بعدما عرف أن الأوصافة أتت تشبه عتبة لكن هو ده الحكم الشرعي قال يا سودة سودة بالنسبة للرجل ده إيه للابن الصغير ده إيه ابن أبيها يعني إيه يعني أخوها من جهة الأب وأخو الأب محرم عليها رحمة للنبي عليه, عليه الصلاة والسلام قال سودة احتجي بي منه آه. يبقى النبي محمد عليه الصلاة والسلام حكم الولد للفراش وللعاهر الحجر قطع فصل المسألة وفي نفس التوقيت مع أنه حكم أنه يعتبر أخل لسودة قال سودة احتجي منه يبقى أنت لذلك الفقهاء عليهم رحمة الله والعلماء قالوا منع النبي صلى الله عليه وسلم سودة أن تتكشف على أخيها من ناحية الأب أي في الحكم لما وجد الريبة لما وجد الريبة لكن ما جيش بقى أي واحد يروح مقطع الأرحام يقول إيه بس أبوك ما يدخلش هنا أنت سامعة بيقول إيه عمك ما يدخلش هنا أنت سامعة بيقول إيه أخوك ما يدخلش هنا سامعة بيقول إيه لا أنا ما أقولش جدا الريبة دي مش شكوك ووساوس لا أشياء بالفعل موجودة فإن كان الأمر كذلك فإن الشرع يحفظ المرأة حتى ولو من محارمها ان كان هناك خطر في اختلاطها مع محارمها وصلت للدرجه وده جمال الإسلام, الاسلام يحفظها ولو حتى من نفسها, ولو حتى من نفسها يبقى اذا يا اخواني خلصنا زوجه الاب زوجه الابن حرام علي بمجرد ان يعقد ابني على فتاه هذه البنت تحرم علي تحريما مؤبدا ولو طلقها ابني يعني حتى لو طلقها هي حرام عليّ وأنا أصبحت محرما لها. حتى وإن لم يدخل بها حتى وإن لم يدخل بها، فإن زوجة الأب وزوجة الابن يحرمان بمجرد العقد، مش بمسألة الدخول. ولا يلزم أن يبقى الأب مع المرأة حتى تحرم عليّ، ولا يلزم أن يبقى ابني مع زوجته حتى تحرم عليّ. بمجرد العقد زوجة الأب تحرم وزوجة الابن تحرم. طب أنت قلت لي زوجة ابن حرام، آه يبقى زوجة ابن ابني, ابني حرام برضو وزوجة ابن ابن ابن برضو حرام ليه يعني الابن وإن نزل زوجاته محرمات علي محرمات علي يبقى إذن يا أخواني هذه زوجة الأب وهذه زوجة الابن طب خد بلك بقى زوجة الابن هنعمل زي اللي فوق دي أمها ابن تزوج من امرأة أوه. ما يحلش لي أن أنا أتزوج منها بمجرد أن يعقد عليها نعم هل يجوز لي أن أتزوج من أمها نعم ليه دي مالها تقرب لك ايه ام زوجة ابني ام زوجة ابنك لا علاقه بينك وبينها ولذلك لا يجوز لك ان تخلو بها ولذلك يجوز لك ان تتزوج خد بقى اللي جادي دي بنت زوجة ابني بنت زوجة ابنك تحل لك لا بس اوعى تكون جايه من ابنك لانها تبقى انت ليها جد لا ابنك تزوج من امراه كانت هذه المراه عندها بنت هو تجوزها وهي عندها بنت هو خدها ينفع أنت تاخد بنتها آم أنا لسه أقول لك هو لو خد الأم ينفع تاخد أنت البنت هو خد البنت ينفع تاخد الأم وهكذا. ولذلك أم زوجة الابن حلال وبنت زوجة الابن حلال بس ما تكونش جاية من البنت طيب من ضمن المحرمات الثلاثة أم الزوجة وأمهات نسائكم أم الزوجة مالها حرام عليها حرام عليك أن تتزوج من أم زوجتك. طب دي تحرم عليا متى؟ تحرم عليك بمجرد أن تعقد على بنتها. عقدت على بنتها اللي انت حماتك. آه حماتك حرام عليك. يعني إيه؟ يعني لا يجوز لك أن تتزوج منها بمجرد إيه؟ الدخول على بنتها لا. المسألة مش بالدخول على بنتها. أن تعقد أنت على بنتها. إن عقدت على بنتها أصبحت أم الزوجة محرمة عليك، ومش أمها بس، لا، وأم أمها، يعني إيه؟ يعني جدة الزوجة محرمة عليك، يبقى أمها حرم عليا، اللي هي حماتي، آه، أم حماتي محرمة عليا، أيوة، أم أم حماتي محرمة عليا، وهكذا، يبقى إذا أم الزوجة حرم عليا، وإن علت، ولذلك هل يجوز لي أن أنا أسافر بحماتي؟ أيوة يجوز. يجوز لي أننا أختلي لحمتي أيوة يجوز يجوز لي أننا أسلم على حماتي أيوة يجوز وترى وجهها وشعرها لا إشكال في ذلك لأنها تحرم عليك على التأبيد تحرم عليك على التأبيد طيب أربعة من المصاهرة بنت الزوجة خد بالك بقى المعركة اللي موجودة ببنت الزوجة مين بقى بنت الزوجة دي أقول لك بنت الزوجة امرأة أنت تزوجتها أيوة كانت هذه المرأة عندها بنت هل يحل لك بأن تتجوزت مها هل يحل لك أن تتزوج من البنت اسمع العلماء عليهم رحمة الله من قول الله سبحانه وتعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم طبعا الحليلة اللي هي زوجة الإيه زوجة الابن قال ربنا سبحانه وتعالى وربائبكم من الربيبة بنت الزوجة افتكر بقى أن الربيبة بنت الزوجة وربائبكم التي في حجوركم يعني إيه في حجوركم يعني بيتكم اللاتي في حجوركم من نسائكم خد بالك التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فحلائل يبقى إذن أنت عايز تقول إيه أقول لك فلا جناح عليكم يعني أنت عايز تقول إيه أقول لك بعد ما تصل على النبي عليه الصلاة والسلام الربيبة اللي هي رقم أربعة الربيبة اللي هي بنت الزوجة بنت الزوجة دي متى تحرم عليك؟ تحرم عليك لو أنك دخلت بأمها يعني إيه؟ يعني لو أنك عقدت على امرأة ماشي؟ وبعدين طلقت هذه المرأة قبل أن تدخل بها اتفقنا هل يحل لك أن تتزوج من بنتها؟ حلال حلال حلال يا أخي دا دي ربيبة لا يا اخي مش هي دي الربيبه التي حرمها الله في القرآن ليه التي حرمها الله في القرآن لو انت واحد دخلت بأمها يعني ايه يعني تم دخله بأمها يبقى من عقد على امراه وبعدين وطلق هذه المرأة هل يحل له أن يتزوج من بنتها إن كان لم يدخل بأمها نعم ولذلك لكن يا اخي في البنت انت ما قلتش كده ايوه يا اخي الشريعة بتقول كده البنت لو انت تدو... عقدت عليها ولو لم تدخل بها على طول يجي التحريم هو تتجوز من اميها امها, أمها حرام عليك يعني اللي هي ايه اللي هي حماتك تحرم عليك بمجرد ان تعقد على بنتها لكن لو انت عملت العكس يعني اتجوزت الام عقدت عليها فقط طب ما انا عقدت على الام وبعدين طلقت الام هل يحل لك ان تأخذ البنت نعم حلال حلال عقدت على الأم ماشي. الأم ماتت ملحقتش تدخل بيها ماتت قبل الدخله هل يحل لك أن تتزوج من بنتها حلال حلال حلال يبقى إذن متى تحرم الربيبة تحرم الربيبة عند الأئمة الاربعه عليهم رحمة الله وغيرهم إذا دخلت على أمها يعني بالدخل على امها وتسمى ربيبة اللي هي بنت الزوجة خد بالك يبقى ده كم شرط شرط واحد أما ابن حزم عليه رحمه الله قال بخلاف ذلك قال ايه بقى اقول لكم قال ايه بس تصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام قال يا اما يا اربعه انا موافق ان احنا ما نحرمش بنت الزوجه الا اذا دخل على امها بنص القران الكريم التي دخلتم بهن طيب ماشي قال بس في القران في هناك شرط اخر ايه هو الشرط الاخر قال وربائبكم التي في حجوركم يعني ايه في حجوركم يعني البنت دي لو تربت في حجره يعني تربت في حجره يعني تجوز امها وكانت بنت صغيره عندها سنه عندها سنتين ونحو ذلك فتربت ونشات في هذا البيت في بيته ودخل بامها يبقى كده موجود شرطين على راي مين على راي ابن حزم دخل بامها ايوه وتربت البنت في حجره ايوه يبقى كده حرمت عليه بنت الزوجه لكن الائمه الاربعه بيقول لا بحتى لو تزوج المراه وكانت بنتها كبيره بالغه هو بمجرد ما يدخل على امها خلاص ليه يا عم قال لك كلمه في حجوركم وربائبكم التي في حجوركم خرجت مخرج الغالب يعني مخرج الغالب يعني الشرط ده لا مفهوم لا يعني ايه مخرج الغالب قلت لك خد يا محمد اعمل ايه ادي الألم ده لصاحبه العلي خد يا محمد ادي ادي اديهوله في المكتب وانت ماشي لقيت علي برا المكتب رح تديره الألم فيها مشكلة لا ما فيهش مشكلة أما ليه أنا قلت لك في المكتب ليه قلت في المكتب لأن علي في الغالب بيكون في المكتب المسألة دي عايزة تفصيل اللي هي مسألة الربيبة وأرى أن الوقت قد انتهى ويبقى احنا وقفنا عند الربيبة نشرح كلام الجمهور بإذن الله سبحانه وتعالى إن قدر الله اللقاء والبقاء هل كلام الأئمة الأربعة هو الراجح وما توجيه كلامهم؟ ولا كلام ابن حزم وهو رأي علي ابن أبي طالب من الصحابة ولا مخالف له هل هو الراجح من أقوال العلماء ما دليل هؤلاء وما دليل هؤلاء إن شاء الله يكون في لقاء آخر أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل في السر والعلن هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم